قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب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 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعطلون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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بن مريم وآتيناه, الإنجيل واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة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 من فضل الله وأن, الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.